long Well Allah as a bubble. аналлахі бан рантау ва ашїла سدكم ودو وانا صرع بدم وااعا وَنَصَرَ عَبْدًا وَأَعْلَى Uh oh, الله أكبر محمد Love اشتركوا في القناة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا والصبح ألن الله مخلصين له الد اكبر لله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر, أكبر, أكبر كبير والحمد مخلصين له الدين ولو كان ينكفر well Аллаху Акбару But with أكبر الله Allah baru la <laughs> 119. وعبد لله كثيرا 110. وسبحان الله بكرة صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَانَهُ Дякую! 117. والحمد لله كثيرا 118. وسبحان الله بكرة واحد صَدَقَ وَعْدًا وَنَصَرَ عَدًا وَأَعْلَى